بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ق ا ر ع ة م ا ا ل ق ا ر ع ة وما أ د ر ا ك م ا ا ل ق ا ر ع ة يوم ي ك و ن ا ل ن ا س ك ا ل ف ر ا ش ا ل مبثوث و تكون الجبل ا ك ا ل ع ه ن المنفوش فأما